تسمح تقول لي فكرتك عن اسكندريه ايه من غير ما اسمعك اقدر اقول لك اللي هتقوله الكورنيش والبحر كوبري ومحطة ومحطه الرمل ومحمد احمد وسينما مترو والدوره بتاع السمك وحسني بتاع اللحمه والقلعه وبحري وراص التين صح محلي بقى أنقلك على الوش التاني الوش اللي أنا نفسي ما كنتش عرفه رغم أني كنت فاكر أني ملتحم بطبقات الشعب الكادح والوضع اللي قطع اسكندرية لف دوران أنا محمد رمضان من ميري اف ايم وحنقلك الاندر جراوند الاندر اندر جراوند بتاع اسكندرية اسكندرية اللي ما تعرفهاش فيها احياء تقطع القلب من كتر الشياكة زي كفر عبده ورشدي وسموحه حاجة كده ولا الزمالك وفيها احياء تقطع القلب برضو بس من كتر ما هي تحت زي غربال والقصع والعصافره ابلي والسيالة وغيرها انا بقى مش حاخدك على اي حاجة من دول لا انا حاخدك على حته انت عارفها كويس او انت فاكر انك عارفها كويس حاخدك محطه الرمل طبقات الشعب الكادح هناك مش شغاله في عمر افندي او برستيج او حتى شيكوريل بتاع الحكومه طبقات الشعب الكادح او نسبه كبيره منهم بتبقى شغاله في محلات الخردوات اللي ماليه المكان الراجل منهم لما بيجوع مش بيضرب كبده من عند الفلاح بيضرب كبده من عند عم عثمان اللي جنب قهوه وادي النيل من الساندوتش ابو جنيه واللي غالبا ما هياش كبده قوي البنت بتاعته برضو من طبقات الشعب الكادح اللي غالبا شغالة ممرضة او سيكرتاريا طبية في عمارة هيكل عند اي دكتور من اللي مبدورين في العمارة زي الرز انا كنت فاكر ان حوضة جندر اللي عند كلية طب هو سبيل الغلابة والمطحونين لأكلة فوسفور بتمام معقول لكن اتضح اني غلطان المواطن اللي شغال في محل خردوات وبيضرب كبدة من عند عم واسمان لما يحب يشبرق نفسه بأكلة سمك بيروح عند عم شعبان بتاع السمك اللي بيقولوا عليه اه والله هو اسمه كده محل ما في شارع البسطة القديمة وراء عمارة القطن اللي فيها جامعة صنجور خد عندك كمان اللي اصطباحها عادة بتبقى فول وفليفل وما بتبقاش من عند محمد احمد بتبقى من عند دكان صغير كده فأول صافية زغلول، كله سخنه فسخن سخن. ولو انت عندك وقت ممكن تضرب لك سندوتشين فول بمخللاتهم من عند مختار اللي ورا السفارة السعودية قبل ما تزق عجلك على المحل بتاعك القهوة السكر زيادة اللي في الخمسينة وكرسي المعسل والدماغ كلها في الوسية قهوة محندقة في ظهر المينة الشرقية نمى ايه صباح الصباح نيجي بقى لليل الصيف وبينما سيادتك على الكورنيش مع اصحابك او مع خطيبتك او مراتك او حتى لوحدك بتأزأس ترمس ولا فول نابت أو بتاكل دورة مشوي في دنيا تانية خالص في أول كومة دكة صهر صباحي بدكة الدرويش على شرف المربعات الصعودية اتنين فطحلة بينزلوا البعض ده يقول مربع وده يقول مربع واللي مرمض بكرامة التاني الأرض هو برينس القعدة حاجة كده زي فن النقائد بتاعة جرير والفراصدق بس على سعيدي بقى انا متخيل ملامح الدهشة والاستغراب والتعجب اللي على وشك دلوقتي حسيت اني بتكلم عن اسكندرية تانية غير اسكندرية اللي تعرفها وعايش فيها بس صدقني انا كده كلمتك عن الحتة الهاي كلاس بتاعت الشعب المطحور اسكندرية فيها اندر جراون اكتر من ده واعمق من ده وابعد عن خيالك من كل ده انزل وخد لك لفة وقرب وعيش وصدقني مش هتندم ابن deze البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه يرحل في المغيب يتمهل شوي ويتودع شوي من الغريب انك تسيب في التاريخ بصمة ضخمة او عملاقة بمعنى اصح وانت نفسك تختفي يعني عندك مثلا الملك خوفه بنى اكبر بناء حجري في التاريخ وكل اللي فاضل منه هو شخصيا حتة تمثال صغير ما يزيدش حجمه عن كف في ايده انا البصماجي كريم مرزوق من مير اف ام وحتكلم النهاردة عن بصمة كبيرة جدا انا نفسي عايش فيها اسكندري اسكندريه مش مجرد مدينه بناها احد الفاتحين اللي فتحوا مصر او الغزاب معنى ادق المساله اكبر من مجرد مدينه اتبنت بتوصيل قريه بجزيره اسكندريه حاله خاصه جدا من اول البحر اللي تحس ان ملوش دعوه ببقيه البحر المتوسط مرورا بالشوارع اللي كل شارع فيها حكايه لوحده حتى الشتاء لما بيجي اسكندريه بتبقى حاجه مختلفه تماما اسكندريه بصمه سابها بصماجي علم على نص العالم القديم واكتسح اغلب الامبراطوريات اللي كانت موجودة في زمن وقدر يضمها للملك فترة وجيزة جدا قبل ما يموت بدري بدري لكن تخيل بقى ان الاسكندر المقدوني البصماجي اللي عمل كل ده اختفى لحد دلوقتي ما حدش عارف هو مدفن فين ناس بتقول في بابل وناس بتقول في شارع النبي دانيال وناس بتقول في اليونان وفي ناس بتقول انه ما اندفنش اصلا السر في النزاع التاريخي الطويل ده ان عند وفاة الاسكندر في بابل القادة بتقعد خنقه على دفنه وكل واحد كان عاوز يدفنه في ولايته بعد تقسيم الامبراطوري لانه كانت يدفنه بقى بتقول ان المكان اللي هيندفن فيه الاسكندر هيزدهن وكان قائد الاسكندر باردكاس اللي كان متجاوز من اخت الاسكندر متحمس جدا لدفن الاسكندر في مقدونيا في المقابر الملكية بمدينة ايجي جنب مقبرة ابو العركة دي فضلت شغالة لغاية ما استقرر الأمر في النهاية غالبا يعني على أرجح الأقوال أن الجثة دي حتندفن في سيو في المكان اللي قرر الكهنة أنه مكان ابن آمون إله الشمس ولكن نظرا لأن سيو دي بعيدة عن منف اللي كانت مقر الحكم في الوقت ده وممكن حد يسرق الجثة من غير محد ياخد باله قرر بطليموس الأول أن يدفنها في منف ولما انتقلت العاصمة الإسكندرية نقلوا الجثة معا لكن يظل حتى الان مش معروف هي المقبره بتاعت صاحب اكبر بصمه نعايش فيها موجوده فين في اسكندريه تحديدا سكان سكندريه أكيد عارفين الأزليطة، بس تعرف هي ليه تسمى الأزليطة؟ في 14 يونيو 1792 نزل سكندريه يهودي شامي اسمه ليتاس. ليتاس نزل في المنطقة دي اللي كانت في الوقت ده البوابة الشرقية لسكندريه وعمل استراحة للقوافل اللي بتعدي من هناك. المنطقة دي كانت صحراء جرداء وكانت استراحة ريتاس حدث تاريخي بالنسبة للقوافل الاستراحة في الواقع كانت عباره عن خمار سماها ريتاس على اسمه باللغة الارمية اللي كان بيتكلم بيها بجانب اللغة العربية فبقى اسمها ازاغ ريتاس خمارة ريتاس ريتاس جه في اواخر ايامه اسلم والناس سميته من باب التخفيف اللي المصرين اشتهروا بيه الشيخ ريتا الشيخ ريتا للأسف ما لحقش يقفل الخمارة الفتح ومات قبل ما يقفلها ففضل الاسم زي ما هو بس بدل ريتاس بقت ريتا ازاغ ريتا مع الوقت الاسم تخفف لازا ريتا وبعدين بقى ازا ريتا في العصر الحالي اللطيف الموضوع ده بقى ان انا كنت بشتغلك في ديئتين اللي فاتوا دول او الله ولا كلمة من اللي فاتوا دول فيهم ريحة الحقيقة على طلاج بيت انا اتا اتا من واقع خبرتي لان دي مش اول مرة اعمل فيها الحركة دي فنصوكم على الاقل صدقني وانا بتكلم عارف ليه؟ او الله عشان تخم اي واحد الطريقة سهلة قوي. خمس قواعد أساسية لو مشيت عليها حتفوت زي السكينه في الحلوة أول قاعدة أوعى تستعمل تواريخ فيها صفر أو خمسة ما تقولش 1790 أو 1995 دول عادة أرقام لسيسها أصبت التاريخ في النص 1792 كده يحس إن الموضوع بجد وإن التاريخ مش مفتبر يا سلام بقى لو تزود يوم وشهر كمان يبقى تمام التمام ثانياً استند على حقيقة إن شاء الله تكون سطر أو نص سطر نقطة انطلاق قوية لمعلومتك المتفابركة المعلومة الوحيدة الصحة في كل اللي قلته إن المنطقة دي فعلا هي بوابة الشرقية القديمة الإسكندرية عشان كده اسمها باب شرق الباب الشرقي الإسكندرية ثالثا تحدث بثقة ودي مش بحتك الكلام رابعا يا سلام بقى لو تطعم كلامك بشوية احصائيات بس الاحصائيات تكون مظبوطة يعني ما تقولش مثلاً إن في دراسة أثبتت إن 90% من الشباب فوق سن إلى 20 سنة بيروح الجم 3 مرات في الأسبوع لا الأحصائية تقال كده تقول إن مركز الدراسات الاجتماعية والبحوث الميدانية في ستوكهولم في السويد أثبت في دراسة ميدانية إن 87.8% من الشباب فوق سنة 22 سنة بيروح الجم من 4 إلى 5 مرات في الأسبوع بمعدل 9 ساعات أسبوعياً كده يشربها ويلبس العمة تماماً خمساً ودي بقى مربط الفرس دي بقى اللي هتفسر لك ليه انت صدقتيني لو انت من الخمسين في المية وليه الشعب المصري كله بيفتي وكله بيصدق الفتي خامسا هي انك تستغل جهل اللي قدامك تعال في الحطة الضلمة اللي في دماغه وهيس المشكلة مش في الجهل المشكلة في المصيبة اللي اسمها الكسل ما انت مش شرط تعرف كل حاجة في كل حاجة عن اي حاجة لكن مصيبة ان ما يبقاش عندك اي رغبة انك تتأكد من الكلام اللي انا بقوله لك وتصدقه من غير تفكير دي اللي بيقولوا عليها خبط الامل اللي ركبة جمل انا اشتغلتك بكل بساطة وقبليك اشتغلت ناس كتير بنفس الحدود وكلهم طالب الطب ومهندسين وناس متخرجة من كليات علوم وناس مثقافة وزي الفل بس الغالبية ما عندهمش الحتة دي حتة انك تتأكد قبل ما تصدق وتدور ورا اللي بتسمعه قبل ما تقول ولا تظلين امين صدقني الحكايه دي لوحدها فيها نص مص نهضه مصر انا عبد الرحمن جمال من ميري في اللوعي الإنساني بيرتبط المكان بالزمان بطريقة عبقرية فتلاقي دايماً مكان معين بيفكرك بحدث معين بالنسبة لي كل مخزون ذكرياتي عن اسكندرية متلخص على شريط طويل من محاطة الرمل الفكتوري الترام سهل الحركة والانتقال من منطقة نسلة كوليبوترا اللي هي محاطة الرمل حاليا اللي كانت لسه منطقة جديدة بالمناطق العنانية التانية في البلد حدوته بدأت سنة 1860 لما مدت الحكومة المصرية إدوارد سان فرمان حق ينشأ خط سكة حديد داخلي في اسكندرية وفي سنة 1862 اتدق على أرض محطة الرمل أول قضيب لخطة الرامل وبعدها بأقل من سنة كان الساحر الأزرق بيلف في شوارع اسكندرية الجميلة من 5 الصبح وحتى الوحدة مساء. الترام زمان ما كانش زي دلوقتي ما كانش وسيلة مواصلات الغلابة لا. ده كان فيه فئات في عشان يبقى وسيلة نقل لكل الناس كان فيه عربيات درجة أولى ودرجة ثانية وثالثة حتى الأموات معتقهمش وكان فيه في آخر كل ترام عربية لونها اسود لنقل الموت كانت شركة الترام بتجيب سوائين طالينة وكمسرية من ملطة عشان يشغلوا المشروع الناجح والعملاء ده خط الترام بقى تقريبا تقريباً مئة سنة ما تغيرش فيه أي حاجة لا زاد محطة ولا نقص محطة يعني واسيلة المواصلات العامة الأولى والأشهر والأرخص في اسكندرية محصلش فيها أي تغيير بقالها قرن كامل حتى عربيات الترام الخشب القديمة اللي أحيلت للاستيديا سنة 1960 عادوا أحيائها مرة تانية وسموها ترام السياحي وعشان أنت لازم تدفع ضريبة العودة للماضي كانت تذكرة الترام ده بجنيه كامل الترام رمز للمصري الأصيل المخلص اللي كل حاجة تتغير إلا هو يعني الاسعار تزيد الاسعار تقل ولسه برضه التذكره بربع جنيه انا نورهان شعبان من ميري اف لما تفكر في شخصيه اسكندرانيه مشهوره ومؤثره غالبا دماغك حتروح لفلان وفلان او فلان بس زي ما قلنا لك احنا النهارده بنكلمك عن اسكندريه اللي انت ما تعرفهاش اسكندريه اللي ممكن تبقى موجوده في منطقه زي بكوس انت تعرف ان عبد الناصر اتولد في بكوس طب تعرف ان بكوس ممكن تحكم مصر تاني لو مرشحها للرئاسه كسب المرشح الاسكندراني الوحيد محمد فوزي بكوس احمد براجه من ميري اف ام نزل بكوس وسجل معاه سالناه عن المناطق الشعبيه وسر تمسكه ببكوس لدرجه انه سمى نفسه بكوس واكتشفنا ان هو كمان ليه وش تاني محدش يعرفه على لقب اغنى فقير انا حايز ربي وهبني الشعر متعبي في ازايز عشان وسقي اللي يقول عايز لو حد فيكم لعني برضو انا فايز هتقولوا فرعون جديد بتخدعنا بالتاجر بأوجعنا بكلام بلا معنى اقول لكم برضو احتمال جايز بس أنا اللي شقيان وتعبان من يوم ما فتحت لأب لا ولا أم ولا حضن فيه ارتحت لعم اشتراه لعبه ولا اتمرجحت لو زرت يوم القبور بقول اتفسحت سمعت عن الخير يامة لشفت ولا لمحت لحب بوسي الايدين ولا تمسحت بلف على قدمي لحد ما اتكسحت تلاتين سنه رد وفحت وقامت الثوره ونزلت وهتفت واتنبحت وسقطت النظام بس انا نجحت انا ابن الناس اللي تحت تقدر تقولي سيادتك مين لو سمحت بالنسبة ل محمد بكوس أنا طبعا اسمي فوش بكوس أنا محمد فوزي عبدالله فعشان في مصر اليوم يقالي نأ يعني أو اسم شهرة أو كوني زي ما بيقولوا قلت ارتبط بالمنطقة اللي أنا أصلا سكنت فيها في خمس أماكن كلهم في بكوس فمعروف هنا معروف هنا الاسم يعني أنا كان ممكن أجن المرة فاروح محرم ب مثلا أروح أي منطقة تانية لا أنا مرتبط ببكوس لأنها منطقة شعبية أنا رجل بدخل بيوت كتير مثلا بروح اماكن كتير في كل المحافظه مثلا ممكن تدخل عماره بسال على الدكتور فلان الفلان ده فين ده في هدول ده تفوق ان جاره ما يعرفوش في شقه مره كانت النار مسكت فيها بسبب ان واحده كانت في شغلها ما حدش معاه رقم تليفونها يعني كوارث هنا النهارده ممكن عايز تليفون واحد هتلاقي كل جيرانه معاها موبايل رقمه يعني فدي حاجات بسيطه بس بتفرق كتير جدا وتديك امان وتديك طمانينه ومش حقيقي ان المناطق الشعبيه هي اللي بتفرز البلطجه البلطجه دي صناعه بتتصنع والبلطجه بتيجي من من عوامل كتيره جدا ممكن تشوف بلطجه على اعلى مستوى يعني لما يجي واحد ياخد ارض فدان بخمسين جنيه دي بلطجه رغم ان هو رجل متعلم في امريكا ورجل اعماله وكل حاجه فالبلطجه مفهومها مش حته ان الناس بتطلع دي من قله الشغل طبعا من قله الطموح مفيش وعي طبعا كل ده حضراتكم فاهمينه ارجع لاسم بكوس طبعا بكوس ده كان راجل خواجه يعني عمل الترام وحاجات زي كده يعني دي قصه كويسه موجوده حتى في الويكيبيديا وفي ناس بتقول ده اله الخمر عند الاغريق انا عجبني اسم بكوس يعني وكان فتحه خير طبعا عليا مع الفيديو كده عملته ساخر طبعا لأسباب إن أنا عايز أعمل إسقاط وفي نفس الوقت أقدر أوصل لكم وفتك اللي كنت تكلمت جد ما كانش زمان طلعنا في القنوات اللي قلنا عليها ثلاثة بي بي سي أول مرة لما اتصلت بي بي سي دي كنت رفع الفيديو من يومين فما سددش طبعا فكرت حد من صحابنا بيهازر كذا بعدا بيومين الجزيرة بعدها بيومين الأوربيد بعدها الميدان بعدها التحرير بعدا قناه الاوربت رحتها مع عمرو مره ومع جمال عنايت مره رحت مع معتز الدمرداش اخر حاجه من قيمه شهر كده دلوقتي يعني كان في شهر بعد كان في شهر واحد ده في اوله او اخر شهر 12 كان في روتانا اللي هي مصريه برنامج عز الشباب ناس ظريفه كده ورحنا عملنا برضو 20 دقيقه حلوين كان في القناه بتاعه التحرير اللي هي ابراهيم عيسى ومحمود سعد اول ما بدا وكانوا بعتولي عربيه فيها ثمان شباب حلوين كده نصبوا كاميرات وبتاع عشان يشوفوا ايه منطقه محمد دا ساكن فين وبيته وجيرانه ففوجئت بالجيران واحد قاعد يقول لهم كل ما بنروح له يجري معانا ويروح معانا المدرية ويروح معانا التومين ده طبعا ما بيحصلش بيت واقف هكذب الراجل طب الراجل عنده فوق ستين سنة سنه قعد يقول له وبعدين طب عايز منه ايه يا عم انت لو قال عايزه سفلت الشوارع وعالج المرضى وجمال عبد الناصر وبتاع فانا بعد ما خلص تصوير قلت له ايه يا انت ندهت عليا قبل كده ورحت معاك اي حته قال لي يا عم بعمل شغل يا عم بجمله قال لي ده انت الوحيد اللي بتقول السلام عليكم شرب من الحب الحاده وانزل بحر المحاده واسكن حطني بحب والناس الطيبين الناس الطيبين حكاياتك يا سيزين حواديت وناس ودنيا في حواري No, no, no.